والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون, والذين هم لفروجهم حافظون إلا فإنهم غير ملومين إلا على أزواجهم ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون الذينهم لاماتهم وعهدهم راعون والذينهم لاماتهم وعهدهم راعون والذينهم على صلواتهم يحافظون والذينهم على صلواتهم يحافظون اولائك هم الوارثون اولائك هم الورثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون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 ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العลقة مضغة فخلقنا فكسون الاعظام لحما، فكسون الاعظام لحما، ثم أنشأنه خلقا آخر، فكسون الاعظام لحما، ثم خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين.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 وأنزلنا من السماء ما أنب قدرًا فأسكنناه في الأرض وانزلنا من السماء ما أنب قدرًا فأسكنناه في الأرض وإن على ذهاب وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة فأنشأنا لكم لكم فيها, لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ قُورِ سِينَاءَ تَبْتُ بِالْحَيَاةِ وَالْحَيَاةِ هُنَّ وَصِبْغٌ لِلآكِلِينَ وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ آتٍ بُعْدًا بِالدهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون عليها وعلى الفلك تحملون. وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد أوصلنا نوحا إلى قومه، فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد أرسلنا نوح إلى قومه فقال يا قوم يعبدوا الله مالكم من إله غيره أ فلا تتقون أ فلا تتقون فقال الملاء الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشهم قوم يريد ان يتفضل عليكم فاقولن ما الاول الذين كفو من قومي ما اذا الا بشو مثلكم يريد ان يتفضل عليكم Yuridu ayat fadzal عليكم walau syaa Allah laanzal malaikat, maasamirna bhaada fi abain al awlin. فتربصوا به حتى حين إنه وإلا رجل به إنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون قال رب انصرني بما كذبون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 فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم اِذْ اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ, ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما من إله غيره أفلا تتقون أفلا ت تت... وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء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 وَلَئِنْ أَطَاعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ أَيَعْدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ أَيَعْدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا ايها تهيئات لما تعدون ايها تهيئات لما تعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب صرني بما كذبون الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء أأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء أبغض للقوم الظالمين أبغض للقوم الظالمين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 تأجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترا, تترا كلما جاء أم أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم يعبدون لقوم لا يؤمنون يعبدون لقوم لا يؤمنون ثم ارسلنا موسى واخاه هارون باياتنا وسلطان مبين إلا فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. إلا فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومه ما لنا عابدون. فقلوا فَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَالْقُرْآنَ تَيْنًا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ مَرْيَمَ وَأُمِّهِ آيَةً وَأَوَيْنَاهُما إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قُرْطُوبٍ وَمَعِينٍ وَجَعَلْنَا مِنْ مَرْيَمَ وَأُمِّهِ آيَةً يا ايها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا يا ايها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا اني بما تعملون عليم اني بما تعملون عليم وان هذه 124. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون 125. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا 126. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى فذرهم في غمرتهم حتى حين ايحسبون انما نمدهم به مما لين وبنين ايحسبون انما نمدهم به مما لين وبنين نسارع لهم في الخيرات نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون بل لا يشعرون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 والذينهم بربهم لا يشركون. والذينهم بربهم لا يشركون. والذين يأتون ما أتى وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والذين يأتون ما أتى وقلوب.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 ولا نكلف نفسا إلا وسعها. ولا نكلف نفسا إلا وسعها. ولدينا كتاب ينطق بالحق. ولدينا كتاب ينطق بالحق. وهم لا يظلمون. وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في ظمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون بل قلوبهم في ظمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى مترفيهم بالعذاب إذا هم يجئون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجئون لا تجئ اليوم لا تجئ اليوم إنكم منا لا تنصرون قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتلى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى آقَابِكُمْ تَنقُصُونَ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتلى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى مستكبرين به سامرا تهJORون أَفَلَمْ يَذَّبَّوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاهُمُ الْأَوَّلِينَ رسولهم فهم لهم منكرون أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون أم يقولون به جنة أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون بل ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بلأتينهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. بلأتينهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير. أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير. وهو خير الرازقين وَهُوَ خَيْرُ اللَّازِتِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الْصِّغَاطِ لَا